الو الو عسليه ايوه يا زوبه انت مالك يا اخويا ما بتردش عليا ليه قلقتني عليك يا عسليه انا بخير بخير يا زوبه بس الميه كثيره قوي <تصفيق> ميه ميه ايه هو أنت في بحر ولا حاجه لا في برميل برميل ايوه ليه مرحله المراقبه اجي لك يا معلم عسليه ياريت، ياريت يا ريت يا ريت يا بس مش هينفع ليه يا عيوني عشان لو عرفت مش هتعرف الشارع ولو عرفت الشارع مش هتعرف البيت ولو عرفت البيت مش هتعرف البرميل اللي انا فيه انا هتجنن عليكي يا عسليه مش قادره يا اخويا ابقى انا هنا لوحدي وانت لوحدك مرمي في برميل طيب الفيني دلوقتي يا زوبا وانا هبقى رنالك الو الو عسليه قلتلك الفيني وانا هبقى رنالك اوك ازرق انت فوقت احوز هوا احوز هوا هوا انت مين انا حمص اعملوا في اي حال بس احوز اشم هوا هموت هموت انت فين يا حمص كوة الشوال هوا هاوز هوا طب حرك نفسك في الشوال عشان اعرف انت فين كده اه لا اكتر شوية عشان احس بيك وشوفك اه اه اه اه اه اه ايوه استنى أنا جايلك يا ترى انت فين يا حسن؟ معلم عسليه معلم عسليه مين؟ أنا حسن الله انت هنا خليك انت زي ما انت وانا هتصرف مين اللي دافس الجوش والدة يا ومين اللي جابك لحد هنا وفيش والدة؟ لا اقول لك يا معلم أنا جاي لحد هنا سليم واول ما حسب وجودك انت وسعالي جيت انت طرب بيهيده على راسي هو عليا. يعني اللي انت بتقول عليه ده هنا اكيد يا معلق طب فين اياها بقولك يا معلق ما تديني نصيبه كل مما يروح لحاله ما انت عرفنا معلق ماليش في الشقة ده ولا البهدلة طب اسكت خالص وخلينا فكر طب فكر بسرعة حسن يقول راح يبلغ عننا البوليس والبوليس ليه حسن عناب مش كفاية ولا ايا اصح حمص هو ده عسن ايه يا اج لا ده واحد تاني اسمه عناب عناب مين وعسلية مين اخويا انتو هتعملوا علي يا ولا هي لا بقول لك انت وهو انت لس عاوي سهول حاجة يا نوح وانت مين اقدم لك صاحبي عسليه اللي هيقرب مني هضربه بالنار الله الله الله الله الله الله الله ايه الحق عسلية ده شال سلاح هاتمين له عادة حمص المسدس ده مش جايب حاجة اللي هيتحرك منك وانا هضربه في المليان سيبتوا ليه يا عوضين انا عرفت ان كل اللي قالوه هناك في الدار كان عشان يضللوني لكن انا عوضين يا باشا يضللوك ازاي يا عوضين ايه ضيعوا وقتنا يعني ويعرفوا بالشكل ده ياخدوا احتياطاتهم وهب يطيروا. يطيروا يطيروا يطيروا يروحوا على فين يا عوضين ما هو ده انا جاي لسعادتك عشانه اللي هو ايه عوضين الواد علي رايح على المطار دلوقت ليه هيسافر؟ ايوه يا باشا هيسافر. مين ده يا عوضين اللي هيسافر؟ حسن يا عوضين؟ يغرب يا بيتك يا أسامة ايه في ايه؟ لا لا لا لا مفيش حاجة ده معانا يا باشا والدار أمان فين حسن يا عوضين؟ في المقطم. وبيعمل ايه في المقطم يا عوضين؟ بصراحه مش عارف وانا سبته هناك موحول وما كلمتش من الاول ليه يا عوضين؟ اديني قلت يا باشا اتصرفوا وانقذوا حسن واقبضوا على الواد علي. قول لي فين حسن؟ فين حسن يا عوضين؟ لي بس يا سناء عاوزاني اعمل ايه وانا هعمله عاوزاك تنسى الموضوع ده دلوقت مش ممكن يا سناء مش ممكن عم انا مش بقولك انساه على طول انا بقولك يعني انساه كمي يوم كده مش اكد طيب ممكن اعرف السبب بصراحة يا عم انا انا الانا قوي على حسن حسن يا الانا قوي لا ما تفهمنيش غلط يا عم ما تنساش حسن ده يبقى لي ايه حسن ده عشرة عمر وما تنساش كمان انه كان في يوم من الايام خطيبي عارف عارف وعارف كمان انه في ظروف صعبه دلوقتي ولازم حد يقف جنبه وافتكر ان مفيش حد ممكن يعمل كده مع حسن الا انا من باب بقى, بقى انه كان خطيبك ولا لا ولا ولا ايه بس يا سناء انت هنا ما تعرفيش اللي بيحصل ايه يابا اللي بيحصل حسن ساب الدوره وداير يدور على العصابه وبيقولوا دلوقتي ان العصابه خطفته وطلبين فديه كبيره قوي وايه اللي حيقتلوه ومين يابا اللي قالك الكلام ده نهى نهى ما هو ده بسبب نهى احنا دلوقتي مش في مين تسبب لمين في ايه احنا دلوقتي لازم نعرف حنعمل ايه عشان ناخد بيت حسن يا سنا عمي عاوز ايه انت كمان بالراحه علي بس يا عمي ممكن اعرف اساعد بايه لا خليك انت لان حسن مش بيحبك سنا رايحه فين يا بنتي راح اشوف حسن يابا يا, يا سنا انت هتندهلها وانت واقف مكانك ما تروح تشوفها رايحه فين الهيه حاضر يا عمي حاضر اه مصر واللي بيجراننا من مصر ربنا يسطر حب من طرف تالي <مترجم> <مترجم> احنا بقالنا كتير يا عوضين في الطريق ما خلاص هانت يا ست نهن انت بقالك دلوقتي اهتر من ساعة بتقولي خلاص هانت يا ست هانم وبعدين عاوز اقولك ان الطريق ده انا فاكران فاكره اني مشيت فيه اكتر من مره امتى ومع مين وازاي دلوقتي دلوقتي يا ابو مخ تخينه ومعاك عربيه عوادين احنا بنلفن بقالنا ساعتين اقولك وقف يا عم نص اللي جايه دي وادي واقف يا عواضين عوادين ركز بقى وقول هنمشي منين ما هي المشكله الوحيده ان كنت جاي معاه على الذكر وايه الفرق يا نيله معرفش بس اكيد فيه فرق استني ايوه ها شوفت حاجه عرفت حاجه هو الطريق ده ستنها يلا بينا عوضين انت متاكد ايوه طب يلا اركب لا ما هو الحد هنا وما تنفعش ركوبه يعني هنمشي عوضين؟ ولو ما عندكيش مانع يعني ممكن تنتظريني هنا لحد ما اتصرف انا انت انت هتتصرف تعمل ايه انت هتعرفي دلوقتي سلام الو <تصفيق> يا بابا انا في المقاطه وبتعملي إيه ايه في المقاطره يا بيتك يا اسامه الواد ده لو ما رجعش المعسكر النهارده ايه بيقولي عليا يا رحمن يا رحيم ما تقلقش يا بابا وانت عملت شوفتيه؟ كلمتيه هيحصل دلوقتي ان شاء الله عشان خاطري يا نها اول ما تقابليه ابقي اديه عاوز اكلمه اسمع صوته اطمن على فلوسي ومستقبلي يا نها حاضر يا بابا انا علبت البيت كله ع حسن ملوش اي اثر <تصفيق> يعني هيكون راح فين فص ملح وداب كده المصيبة الوقت حمص هو كمان فص ملح وداب بس بالشكل ده اكيد في مكان سري في البيت ده كده يا حسن بس هو فين <تصفيق> <الو>, الو الو ايوه نوه انت فين <تصفيق> ما <عوضين> يا حسن ما عواضين فين <تصفيق> <إن> انا في المسيادة يا نوها يعني ايه؟ يعني لو اتكلمنا اكتر من كده حنديهم فرصة يهربوا طب انا جايلك يا حسن انا هو عواضين جايالي فين يا نوها؟ سيبها تيجي اين كوترة تغلب الشجاعة المهم دلوقتي راحوا فين؟ انا خايف عسلية يكونوا قدروا يخرجوا من الفيلا وانا رأي بقى انهم لسه موجودين هنا هيكونوا فين بس؟ فين يا عسلية؟ بديني فرصة سنقسمتلك ان انا مش بكره حسن وانه ممكن اساعدك واساعده من غير حبه ومن غير خطوبة بس اقوليلي انت عاوزة تروحي فين مش عارفة مش عارفة يا عمر انا هتجنن ما تنساش يا عمر ان كل اللي بيعمله حسن عناب ده عشاني وعشان ابويا ليه بقى ايوه المصيبة دي احنا اللي حطنا فيها وهو ما حبش نشيلها لوحدنا جي يشيلها معانا انا امشيلها لوحده فهمت بقى انا ليه هتجنن على حسن عناب عمر. اطلع ورا التاكسي ده يا عمرو اطلع ايه ده انهي تاكسي في ايه التاكسي ده التاكسي اللي ماشي ده اطلع ماله في علي علي مين يا سناه اطلع ورا بس يا عمرو ده انا هطلع ورا امه <متصفيق> انا خلاص هتخني ابع لي نروح تعبان <متصفيق> اسكت ساكت خالص اسكت مش قادر لما اقول لك تسكت يبقى تلخرس خالص ما كل اللي حصل ده من جرايرك انت وزفت الطين سعالي ايوه يعني كده بقى حنفضل هنا كتير تحت الارض احنا هنفضل هنا لحد ما نخلص من المراقب اللي فوق روسنا دي يعني بيه كتير قلت لك اسكت خالص سامع معلمي الباب بيخبط واحنا مالنا اه احنا دلوقتي تحت الارض سيبهم هم مفتاح ممكن يكون الوقت عالي همعلم عالمين عالي دلوقت زمانه في المطار وبيعمل ايه في المطار خد نصيبه وطلع المطار وانا معلمي بالراحة يا عسلية ايوه يعني افتح ولا مفتحش استنى استنى استنى, استنى ايه بس يا حسن استنى الخبطة الجاية انا بصراحة بقى مش فهمك خالص يا حسن استنى بس افتح يا عسلية طب افهم لو واحد منهم كانت خبطته هتبقى مرقوشة اكتر من كده وموتى واترة انما دي مش خبطت واحد منهم يعني افتح ولا مفتحش خليك انت هفتح انا مين؟ عوضين. ايوه عوضين. وقل اللي جابك وكنت بتخبط ليه غلط ولا ايه عايز ادخل اعمل ايه مش اخبط عندك حق عوضين تعمل ايه منت دماغك وتفكيرك حدوده لا تعدى ولا يتخطى اللي انت بتعمله نصر ايه برضو اتفضل اتفضل فين حضرتك <تصفيق> شوف انت جاي ليه عشانك وانا هو طب يلا بين. انت نسيت المهمة اللي احنا فيها يا عواضين البوليس في الطريق نظريه برضه